إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة مستمي الكرام انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر المايكروفون بصحبة الدكتور هشام محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم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 وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه تحية طيبة مباركة من ساحة طيبة مطيبة آمنة مؤمنة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من بيت من بيوت الله التي أدنى الحق عز وجل أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تحياتنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة إذ لكم الإذاعة المصرية مباشرة على الهواء هذه الجلسة اليومية المباركة إذ ننقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك فجر الخميس الرابع من جماد الاخرة لعام الف من الهجرة السابع والعشرين من شهر يناير من عام الفين من الميلاد لقاء طيب فيه التجل المبارك مصداقا لما جاء في حديث النبي الاكرم عن رب العزة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عبادة هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر نذكر حضرتكم وأنفسنا بهذه الكلمات الطيبة التي تؤكد وتوثق الثقة في قلوبنا لتمتلئ القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذه كلمات الحق تذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم اجعلنا من أهل الذكر ومن أهل الحمد ومن أهل الشكر والاستغفار واملأ اللهم أعمارنا بالصالحات لننال منك عفوا ورضا يا رفيع الدرجات نقدم في مستهل هذا اللقاء دائما الطيب المطيب الذي هو شفاء لما في الصدور الذي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فهذا مستهلنا المبارك حيث يستهل لقاءنا هذا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن بتلاوة مباركة نفتح المصاحف على صور الانشقاق والبروج والطارق وفقه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَحًا فَمُلَاقِيكَ فَأَمَّا مَنْ كت بم فسَ فيخ سَبُ حس بَسير وَي قَال إِلَ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابين وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى لَا in فلا أقسم بالشافق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ف أُقُص مودش يا فَقال اللي وَمَا وَسَقوالقم إذة تسَقلَ تنركَمون النَّ طَذَق الن ثَمَّ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا بسم اللہ إِلَى الأخدود الْأُخْدُودِ أَنَّ النَّارَ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قود وهم قالوا نبي المؤمنين شهود وما نقم الذي له ملك السماوات والأرض وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد يتوب فلهم عذاب يهن ما ولهم عذاب الحريق إن لذلك فوزك كبير إن بطش ربك لشديد أرشي المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إن قالوا للمي يريد الله اكبر سبحان وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلَّالِ الشَّبِيدِ فَعَلُوا لِلَّذِي يُرِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَلْ أتاك حديث فرعون وسود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن وما أذراك مطارق النجم الثاقب إن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 فَلْيَنْظُ لِلْإِنْسَانُ مِنَّمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ فَلْيَنْظُ وَلِينظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ ذَافِقَ خُلِقَ مِمَّا يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصلي وما هو بالهز